البال المكلفين يتعلم دينهم ما يتلقى في دينه كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه عليه يتعلم ما لا يشاء جهل انا واجب لانك مخلوق لعباده الله ولا طريق الى معرفه هذه العباده ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم وتفقه في الدين هل واجب على المكلفين جميعا يتفقهوا بالدين ما يتعلم ما لا يشاؤهم جهل كيف رؤساء كيف رؤساء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل وبعد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخوتي المشاهدين والمشاهدات وحيا الله الاخوه الذين معنا في الاستوديو ونسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم الفقه في الدين وان يمنحنا واياكم رضاه والعمل بسنه نبينا صلى الله عليه وسلم والتقوى انه على ذلك قدير وبالاجابه جدير وكنا ايها الاخوه والاخوات كنا قد توقفنا في بعض مسائل متعلقه بمساله الامامه وهي المساله سوف نتحدث عنها كنا قد ذكرناها في درس سابق ولم يسعفنا الوقت لاجل ان نفصل فيها وهي الصلاه خلف المحدث وخلف المتنجس وهو الذي قد لبس ثيابا متنجسه ا اختلف اهل العلم في حكم الصلاه خلف المحدث وخلف المتنجس الذي لبس ثيابا متنجسه على قولين القول الاول او او ان شئنا ان نفصلها افضل فنقول لا يحل المصلي خلف المحدث وخلف اللابس ثيابا متنجسه ان يعلم بحدثهما او بنجاستهما او بنجاسته بعد انتهاء الصلاه او في اثنائها فان كان ذلك بعد انتهاء الصلاه فذهب جماهير الفقهاء من الائمه الاربعه الى ان صلاته صلاه الماموم صحيحه واما صلاه الامام فانها تعاد هذا القول الاول في مساله المحدث اعيد المحدث ان علم بحدثه بعد الصلاه بعد انتهاء الصلاه فقد صحت صلاه الماموم ولم تصح صلاه الامام اما صلاه الماموم فهي صحيحه وهذا قول جمهور الفقهاء من الائمه الاربعه وغيرهم استدلالا بقوله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث ابي هريره يصلون لكم فان اصابوا فلكم ولهم وان اخطؤوا فلكم وعليهم وقد روى ابن المنذر في الاوسط بسند صحيح عن عمر رضي الله عنه انه صلى باصحابه الفجر فلما خرج الى الجرف وجد في ثيابه بللا من احتلام فاعاد الصلاه والاغتسال فاغتسل واعاد الصلاه ولم يامر اصحابه بذلك وقد أخرجه أيضا البيهقي وأشار إلى أن أيضا عثمان حصل له ذلك فهذان خليفتان من خلفاء المسلمين أمرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم من اقتداء بهما فقال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي القسم الثاني إذا علم الإمام أو المأموم أو طرف آخر بحدث الإمام في اثناء الصلاه فان جماهير الفقهاء يقولون لا تصح صلاه من خلفه ولا تصح صلاه الامام فاذا علم الامام بحدثه في اثناء الصلاه فانه يجب عليه ان يقطعها واذا فيجب على الماموم ايضا ان يقطعها ولا يصح الاستخلاف ولا يصح الاستخلاف يقولون لانه علم بطلان صلاه الامام فالمااموم فرع عن امامه فمتى بطلت صلاه الامام بطلت صلاه الماموم وانما امناعنا من ذلك بعد ان انتهت الصلاه لوجود الاثر لوجود الاثر وهذا مذهب جمهور الفقهاء مذهب الحنفيه والمالكيه والحنابلة في المشهور عندهم والقول الثاني في المساله هو مذهب مذهب الشافعي وروايه عند الامام احمد اختارها ابو العباس ابن تيميه رحمه الله تعالى على ائمه الاسلام فقالوا ان علم الامام بحدثه في اثناء الصلاه بطلت صلاته اجماعا لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابي هريره لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا اما الماموم فان صلاته صحيحه اما الماموم فان صلاته صحيحه وذالك لان الماموم صلاته مع امامه ليست صلاه الفرع مع الاصل وانما جعلت هذه الامامه من باب استكمال الجماعه والا فان الامامه لا علاقه له بالماموم في حال العذر واما مع عدم العذر فان الامامه تبع فان الماموم تبع لامامه فان الماموم تبع لامامه في حاله عدم العذر وأما مع العذر فإن الإمام شيء والمأموم شيء وهذا ذكره أبو العباس بن تيمية رحمه الله ورجحه ونسبه لمالك وأحمد وإن كان المعروف عن مالك في كتبه أنه يأخذ قول أبي حنيفة وأن ما صحت صلاة الإمام صحت صلاة المأموم وإذا بطلت صلاة المأموم الامام فقد بطلت صلاه الماموم كما هو مذهب الجمهور وذكره ابن هبيره في كتاب الافصاح لكن المقصوده من هذا ان الراجح وهو القول الثاني وهو انه ان الامام اذا علم حدث نفسه في اثناء الصلاه بطلت صلاته اجماعا اما الماموم فالصحيح ان صلاته صحيحه لانه لم يحدث منه بطلان لانه لم يحدث منه بطلان وبالتالي فيجوز للماموم او احدهم ان يستخلف امامه في هذا ولا اثر في ذلك للنيه لان الراجح كما مر معنا ان نيه الامامه لا يشترط فيها ان تكون في ابتداء الصلاه خلافا لجمهور الفقهاء وقد رجحنا انه يجوز للامام نيه الامامه في اثناء الصلاه وقلنا ان هذا هو مذهب الشافعي واختيار ابي العباس ابن تيميه رحمه الله ولا اثر لان يعلم الامام بحدثه او يعلم بعض المأمومين فان علم بعض المأمومين ولم يخبر الاخرين فان الراجح ان الذي لم يعلم ان صلاته صحيحه خلافا للجمهور القسم الثاني صلاه المتنجس وهو امام صلى بثياب نجسه لكنه طاهر من حيث رفع الحدث فذهب جمهور الفقهاء من الائمه الاربعه الى ان اذا علم الامام او الماموم بان الامام ثيابه متنجسه بعد انتهاء الصلاه فذهب عامه الفقهاء الى ان صلاه الماموم صحيحه واما الامام فقد وقع خلاف على خلاف في الشرطيه والراجح ايضا ان صلاه الامام صحيحه وذلك لان هذا من باب اجتناب المحظور وليس من باب فعل المامور فاما فعل المامور فلا يعذر صاحبه بجهل ولا نسيان الا في حال رفع الاثم واما من حيث الاعاده فانه يجب عليه ان يعيد من لم يفعل المامور واما اجتناب المحظور فان الراجح والله تبارك وتعالى اعلى واعلم وهو مذهب احمد في روايه وقول عند الشافعيه واختيار ابي العباس ابن تيميه وابن القيم ان اجتناب المحظور اذا فعله الامام سواء في اثناء الصلاه او في انتهاء الصلاه ان صلاته صحيحه لانه لا علاقه لها برفع الحدث واستدل على ذلك بما رواه اهل السنن من حديث ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه فخلع نعاليه فخلع الصحابه نعالهم فلما سلم قال ما شأنكم خلعت نعالكم قالوا رايناك خلعتها فخلعنا فقال ان جبريل اتاني فاخبرني ان بهما اذى فاذا اتى احدكم المسجد فلينظر في نعله فان وجد بهما اذى فليعدلهما بالتراب فان التراب لهما طهور وقد اختلف اهل العلم في رفع هذا الحديث ووصله والصواب ان شاء الله تبارك وتعالى ان الحديث مرفوع وان الوصل صحيح كما رجح ذلك ابو حاتم الامام الثقه المشهور في علم الرجال اذا ثبت هذا فان النبي صلى الله عليه وسلم حينما اخبره جبريل ان في نعله اذى وهذا تنجس فلم يبطل صلى الله عليه وسلم صلاته بل ازال هذا المتنجس وجه الدلاله انه صلى الله عليه وسلم لما اكمل صلاته بعد علمه بحدث في اثناء الصلاه ولم يبطلها دل ذلك على ان اجتناب المحظور شيء وفعل المامور شيء اخر اذا ثبت هذا فانه الراجح والله اعلم ان الامام اذا علم بحدثه بعد انتهاء اذا علم بنجاسه ثيابه بعد انتهاء الصلاه فالراجح هو صحه صلاه الامام والماموم واما اذا علم في اثناء الصلاه فيجب على الامام ان ان ينزعها اذا كان ذلك يمكنه فان لم يمكن قطع صلاته واما العموم فان صلاته صحيحه فان صلى مع علمه بنجاسته فاننا قد مر معنا حكم الصلاه بالثوب المتنجس هل هو من شرط الصلاه ام هو من وجوبها ام ان ذلك على سبيل الاستحباب كما هو خلاف عند اهل العلم وقلنا ان الراجح ان ذلك من باب الواجب وليس من باب الشرط وليس من باب الاستحباب والواجب اذا فعله الانسان متعمدا من غير عذر فانه يجب عليه ان يعيد الصلاه لانه اترك الواجب مع علمه بذلك والله تبارك وتعالى اعلى واعلم المساله الثانيه وهي مساله من كان يلحن في صلاته المساله الثانيه من كان يلحن في صلاته ما حكم امامه ما حكم امامته الجواب على ذلك التفصيل فنقول من يلحن في صلاته لا يخلو من حالين الحاله الاولى من كان يلحن في صلاته فيحيل المعنى فيحيل المعنى يعني لحن لا الجلي الواضح اما الذي يحيل المعنى شيء اخر فاللحن اما يحيل المعنى واما لا يحيل المعنى فاللحن الجلي منه ما يكون ايش يحيل المحيل للمعنى ومنه ما لم يكن محيل للمعنى فالجلي المقصود الواضح مثل غير الموقوب عليهم ولا الضالين بعضهم يقول ان الضالين والضالين لحن لكنه ليس جليا ليس جليا ولا وان كان فيه نوع من الاحاله المعنى لكن انمت وتقول انمت فهذا لحن جلي يحيل المعنى فهذا لحن جلي يحيل المعنى واذا قلت نعبد فهذا لحن جلي لا يحيل اياك نعبد تقول اياك نعبد فهذا لحن انجيلي لا يحيل المعنى اذا ثبت هذا فاننا نقسم احاله اللحن في الصلاه الى قسمين القسم الاول لحن انجيلي لحن يحيل المعنى هذا القسم الاول فاللحن الذي يحيل المعنى لا يخلو من حالين لحن القسم القسم الاول او الفرع الاول لحن يحيل المعنى في الفاتحه لحن يحيل المعنى في الفاتحه والقسم الثاني لحن يحيل المعنى في غير الفاتحه فاما الفاتحه فان من لحن في الفاتحه وهو يعلم بلحنه فلا تصح صلاته اجماعا فمن لحن في الفاتحه وهو يعلم لحن يحيل المعنى وهو يعلم هذا اللحن فلا تصح صلاته اجماعا ولا تصح امامته ايضا لانه ترك ركنا من اركان الصلاه اما اذا كان قد لحن لحنا يحيل المعنى في الفاتحه ولكنه لا يستطيع اكثر من هذا ليس ان جهل ولكنه لا يستطيع وهذا ما يسمى عند الفقهاء ب الامي الامي هو الذي يلحن في صلاته في قراءه الفاتحه فيستبدل بعض المعنى بعض الحروف او يستبدل بعض الحركات فيحيل بذلك المعنى مثل ان يقول صراط الذين انعمت عليهم فاذا قال انعمت عليهم فقد حال المعنى بلا شك واذا قال مثلا والا قصد من هذا انه ياتي بلحن يحيل المعنى فاذا احال المعنى بان ذلك لا تصح صلاته اذا كان متعمدا واذا كان غير قادر أو جاهل فإن الجماهير من الأئمة الأربعة يقولون لا تصح صلاته ممن يحسن ذلك وتصح صلاته بمثله أو بمن دونه وهذا يسمى الأمي فيقول صلاة الأمي وهو الذي يلحن لحنا يحيل المعنى في الفاتحة تصح إمامته بمثله أو بمن دونه أما من كان يحسن قراءة الفاتحة فلا يصح أن يكون مؤتما بإمام أمي يلحن في الفاتحة القول الثاني في المسألة وهو قول عطاء وقتادة والمزني ولواية قتادة وهو اختيار بعض المحققين أقول هو قول عطاء وقتادة والمزني وأبي ثور وهو قول لأبي إسحاق الإسفرايني من الشافعية أن كل من صحت صلاته في نفسه صحت إمامته وقال ان كل من صحت صلاته في نفسه صحت امامته وهذا هو اختيار الشيخ بن سعدي رحمه الله ولعل هذا القول فيه قوه ولعل هذا القول فيه قوه فحين نحن حينما نقول لو ان انسان صلى مع شخص يقول صراط الذين انعمت عليهم ها التي تكون هذه قراءه نعم لكن اجعلها بالسين صراط هل هي قراءه صراط غير زراطه سراط فاذا احال المعنى او يقول انعمت عليهم فاذا قال او او الذين او يقول الذين فالذين هذا لا ليس لها معنى بالزاي فجعل الذال زاي زايا فهذا احال المعنى واخطا في ذلك فنقول ما دام ان صلاته صحيحه فالراجح ان كل من صحت صلاته في نفسه صحت امامته ودليل ذلك هو قوله صلى الله عليه وسلم يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم وهذا القول فيه قوة وأما دليل الجمهور فإنهم قالوا بما جاء في رواية الجماعة من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب قالوا فإذا أحال المعنى في آية صلى الله عليه وسلم او حرف من الفاتحه فلم يكن قد قرأ الفاتحه فلم يكن قد قرأ الفاتحه فيكون قد ترك ركن من اركانها فيكون قد اخل بركن وقد تبعه شخص على ترك هذا الركن والراجح والله اعلم ان الركن القولي يختلف عن الركن الفعلي لان الركن الفعلي لا يمكن معه الخلل او الخطا او عدم المتابعه اما الركن القولي فانه يخفف في ذلك ولعل هذا القول هو اظهر وهو اختيار ابن سعد رحمه الله وفي هذا يعني سعه لانه لم ياتي دليل صريح يثبت على ان عدم المنع او على المنع مطلقا لكن مع ذلك نقول ان الافضل للماموم ان يبحث مع امام ان يصلي مع امام حسن الهدي في السنه وفي قوله وفعله لاجل الا تنقص صلاته فان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان تسويه الصف من تمام الصلاه وفي روايه من اقامه الصلاه فاذا كانت تسويه الصف من اتمام الصلاه فان قراءه الفاتحه من اتمامها ولا شك فهو من اتمامها الواجب وعلى هذا وعلى هذا فان الراجح والله اعلم صحه الصلاه ومع ذلك فانه اذا علم الماموم أن إمامه بهذه الطريقة ويجد إماما غيره فلا ينبغي له أن يصلي خلفه لأجل أن لا تنقص صلاته في هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم القسم الثاني لحن يحيل المعنى في غير الفاتحة لحن يحيل المعنى في غير الفاتحة فإن كان لحن يحيل المعنى في غير الفاتحة فان كان متعمدا فان كان متعمدا فالذي يظهر والله تبارك وتعالى اعلى واعلم ان صلاته لا تصح ان كان متعمدا وهذا هو مذهب الشافعيه والحنابلة واختيار ابي العباس ابن تيميه لماذا قالوا لانه متلاعب احال المعنى وهو متعمد فانه متلاعب لم يقدر حق حرمه الصلاه لم يقدر حق حرمه الصلاه ولانه اذا تكلم بالقران قد احال فيه المعنى فكانه صار ليس بالقران لانه اذا احال كلمه بالقران على غير هد... طريقتها قالوا كما قال الحنابل فكانه قال كلاما ليس بالقران ومن المعلوم ان من تكلم متعمدا في صلاته فما حكم صلاته باطله انظر الفقه يقولون ان من تعمد وقرا القران بقراءه تحيل المعنى فان صلاته لا تصح ولو كانت غير الفاتحه لماذا قالوا لانه باحالته المعنى قد قرى كلاما ليس بالقران ومن تكلم بكلام من بني ادم ليس بالقران متعمد فقد بطلت صلاته وهذا هو مذهب الجمهور من الشافعيه والحنابلة وقول عند الاحناف المتاخرين سم صرا له ديخس على كل حال الذي يعني يقرا الذي تعمد القراءه اللي احنا يعني في الصرا في غير الفاتح ليس على كل حال ان ان يكون غير قران ربما يكون ك كسوره التوبه ان الله بريء من المشكين ورسوله لا لا هذا مو محل المعنى ورسوله هو رسوله ورسوله هذا ليس محل المعنى بس المعنى تغير تماما الان لا, لا هو بريء من المشكين ورسوله لا صحيح بس لكن هذه القضيه نحن نتحدث عن انه متعمد يفهم هذا الكلام فيقول ان الله بريء من المشركين ورسوله <تصفيق> اذا كان متعمد وهو يفهم هذا المعنى فانه اضط جاء بكلام ليس بالقران القاعده من هذا هي القاعده انت اضبط القاعده ثم التطبيق حديثا من, من باب تحقيق المعنى القاعده في هذا ان من تكلم بكلام يحيل المعنى من القران فان احاله المعنى ليس بالقران اليس كذلك فكانه قال كلاما وتكلم بكلام متعمد وليس بالقران على كل احواله شلون اقول له على كل <تصفيق> احواله ليش بالقران يعني القصد من هذا انه اذا احال المعنى هذا قران احال المعنى انعمتم عليهم هذا مثال هذا قران هل الله سبحانه قال انعمتم ولا قال انعمت لا انعمت طبعا قال أنعم، اذا القران انعمت فاذا كان هذا لحنا يحيل المعنى قالوا فكانه ب... فكانه بكلامه هذا لم يتكلم بالقران لم يتكلم بالقران لا نقول هذا ليس بالقران نقول كانه تكلم بكلام ليس بالقران ليس بالذي نزله الله سبحانه وتعالى على نبيه سبحانه صلى الله عليه وسلم هذا هو القصد وهذا هو اشار اليه صاحب الكشاف واشار اليه البهوتي ايضا في صاحب الفروع وقال أبو العباس بن تيبي أنه متلاعب فالقصد من هذا, هذا الكلام أما إذا كان يحي لحناً يحيل المعنى لكنه عن جهل وليس بفاتحة فالراجح والله أعلم صحة صلاته فالراجح والله أعلم صحة صلاته لما؟ لأنه جاهل والقاعدة في هذا وقال ان الجاهل ليس كالمتعمد واذا كانت قراءه القران في غير الفاتحه على الراجح انه جائز ومستحب فانه قد ترك هذا المستحب ولا لا وهو غير متعمد ولم يتكلم بكلام فالاصل ان صلاته صحيحه هذا القسم الاول وهو اذا احال المعنى القسم الثاني ان ينح ان يلحن لحنا لا يحيل المعنى فقد ذهب الشافعيه والحنابلة الى ان صلاته صحيحه مع الكراهه وذهب الحنفيه والمالكيه الى ان صلاته صحيحه من غير كراهه وقالوا اي الحنفيه قالوا لانه لو لم يقرا فانه صلاته صحيحه فالجواب على هذا نحن نقول نحن متفقون على ان صلاته صحيحه لكنه خالف المامور واي مامور هذا الجواب مامور هو ما قاله صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث ابي مسعود البدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ام القوم اقراهم لكتاب الله وقوله يا ام القوم هذا خبر بمعنى الامر يعني لا يؤمن احد الا وهو حسن القراءه وهذا يدل على انه خالف المامور ولما كانت قراءته في غير الفاتحه مستحبه كانت تركه لهذا اللحن مكروها والله تبارك وتعالى اعلى واعلم وعلى هذا فالذي يخطئ في القران ويلحن فان الراجح والله اعلم اذا كان ذلك غير عن غير تعمد ولا يحيل المعنى فان صلاته مكروهه والله تبارك وتعالى اعلى واعلم اذا ثبت هذا ايها الاخوه فان المساله التي بعدها هي مساله حكم امامه المراه الاجنبيه شخص يا ام امراه اجنبيه ما حكمه نقول الجواب على ذلك لا يخلو من ثلاث احوال الحاله الاولى الحال الاولى ان يام محارمه ومعهن اجنبيات ان يام ايش محارمهو يعني اخواته عماته خالاته امه وامه وبناته وزوجاته فان الصلاه صحيحه ولا كراها فان الصلاه صحيحه ولا كراها ومثل ذلك ان يصلي معه رجل او رجلان فان الصلاه صحيحه لما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك قال فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا والعجوز من ورائنا فدل ذلك على صحة الصلاة الحالة الثانية أن يصلي بامرأة أجنبية وحده ولو كانت خلفه فإن الصلاة مكروهة فإن الصلاة مكروهة هذا هو الأظهر والله أعلم وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية المالك والحنابلة خلافا للشافعيه الذين قالوا لا يكره اذا صلى بامراه عفوا اذا صلى بامراه واحده فان ذلك محرم محرم لماذا لانه قد خلى بامراه وهذا مذهب الجمهور هذا مذهب الجمهور اذا صلى بامراه واحده هذا القسم الثاني فصلاته صحيحه ولكنها محرمه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأه إلا ومعها ذو محرم لا يخلون رجل بامرأه إلا ومعها ذو محرم والحديث متفق عليه وفي روايه الا ومعها رجلان او رجل وهذا يفيد ان وجود الرجلين ينفي الخلوه القسم الثالث ان يصلي بنساء اجنبيات ليس معهن رجل وليس معهن محرم واضح وهذا يوجد احيانا عند بعض الناس الذين يصلي وعنده قد كان قيما على بيت احد فيصلي فما حكم صلاته اولا صلاته صحيحه لكن الخلاف في الكراهه من عدمها والذي يظهر والله اعلم هو الكراهه والذي يظهر والله اعلم هو الكراهه وهو مذهب الحنفيه والحنابلة وذلك لان نفسه قد تشغله وتوسوس عليه وتذكره ما لم يكن يتذكر ومن المعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم كره ان يصلي بخميصه ذات اعلام وقال انها الهتن انفا عن صلاتي فاذا كانت هذه في الخمصه فما بالك بشخص يصلي بنساء ربما يشغل نفسه بتفكير وغير ذلك فاذا كان ذلك فيه تفكير ويفكر ويشغله ذلك فاننا نقول صلاته مكروهه واذا كان لا يفكر ولا شيء فان الاصل صحه الصلاه والله تبارك وتعالى اعلى واعلم اذا ثبت هذا لدى الاخوه فانه يصح ان يصلي الانسان بمن يقضي صلاته شخص يؤدي الصلاه شخص يقضي الصلاه ويكون اماما لمن يؤديها يعني شخص قام من النوم فانه وقتها وشخص اخر الصلاه فهذا يعدونه بعض الفقهاء انه اداء ومثله لو ان شخصا صلى الظهر في اداء طيب في وقتها وشخص لم يصلي الظهر بالامس فيصلي خلفه فهذا صلى ظهرا اداءا وخلفه يصلي ظهرا قضاء من, من من من الامس فالصلاه صحيحه وهذا قول عامه اهل العلم القسم الاخر هو امامه المتنفل بالمفترض امامه ايش المتنفل بالمفترض فيكون الامام من ماذا متنفل والامام والمأموم مختلف مختلف فما حكم صلاته اختلف في ذلك اهل العلم على قولين جمهور الفقهاء من الحنفيه والمالكيه والحنابلة قالوا بان صلاه المفترض خلف المتنفل لا تصح ان صلاه المفترض خلف المتنفل لا تصح ما دليلهم قالوا لما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه قالوا فان الامام اذا كان يصلي صلاه نافله والماموم يصلي صلاه فريضه فقد خالف الماموم امامه فان هذا يعد نوع مخالفه القول الثاني قالوا بان امامه المفترض خلف المتنفل اذا كان لا يخل بالصلاه في الجمله فان صلاته صحيحه هذا مذهب الشافعي وروايه عند امام احمد اختارها ابو العباس ابن تيميه رحمه الله وهذا القول اظهر وهذا القول اظهر وعدلته اقوى وقال ان معنى فلا تختلفوا عليه هو الاختلاف في الافعال هو الايش هو الاختلاف في الافعال ومما يدل على ذلك ادله اولا انهم قالوا انكم انتم يا اصحاب القول الاول ترون ان الامامه لو كان مفترض والماموم متنفل فقد خالف المتنفل المفترض اليس كذلك وقال ومع ذلك تصح صلاته لقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم الحديث بدر قالوا يا رسول الله ك... قال كيف بكم اذا كان عليكم امراء يؤخرون الصلاه عن ميقاتها قالوا فما تأمرنا قال صل بالصلاه لوقتها فان ادرتها مع تصليها تكون لك نافله فلما جاز للمفتي للمتنفل ان يصلي خلف المفترض مع وجود الاختلاف دل ذلك على ان هذا الاختلاف ليس هو الاختلاف في الافعال ليس هو الاختلاف في الاقوال ولا الاختلاف في النيات انما الاختلاف في الافعال ولا اختلاف بين الامام المتنفل او المفترض بالماموم المتنفل او المفترض وقالوا ايضا انه قد ثبت في صحيح من حديث في الصحيحين يعني رواه البخاري معلقه من سقات الجزم وروه مسلم حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في صلاه الخوف بطائفه الركعتين ثم اتى الطائفه فصلى بهم صلى الله عليه وسلم ركعتين قال الشافعي فدل ذلك على ان الطائفه الثانيه التي صلت الفريضه صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حقه نافله فلما جازت للطائفه الثانيه ان تصلي خلف الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قد صلى الفرض بالطائفه الاولى دل ذلك على انه لا اثر لاختلاف نيه الامام من نيه الماموم وهذا استدلال قوي لو تاملته وهذا هو استدلال الشافعي رحمه الله الدليل الثالث انهم قالوا جاء في الصحيحين من حديث جابر انه قال كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم ياتي قومه فيصلي بهم وان ثم ان ثم ان معاذن صلى بالنبي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ليله ثم اتى قومه فامهم بسوره البقره فانفتل رجل وجه الدلاله قالوا ان جاءنا معاذ كان يصلي مع النبي الفريضه ويصلي مع قومه النافله فان قالوا من قال لكم ان معاذ صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الانها فريضه ربما تكون صلاه بهم نافله فالجواب امور اولا يبعد ان يكون معاذ يصلي مع النبي في حق نافله لان صلاته خلف النبي افضل من صلاته مع قومه وحده هذا دليل الدليل الثاني فقد روى البيهقي بسند لا باس به من طريق ابن جريج قال حدثني عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه انه ذكر حديث جابر حديث معاذ ثم قال فكانت له تطوع ولهم فريضه فكانت له تطوع ولهم فريضه وهذا اسناده لا باس به والله تبارك وتعالى اعلى واعلم ومن الادله ايضا ما ثبت في صحه البخاري من حديث عمرو بن سلمه انه اما قومه وكان ابن 6 او ابن 7 سنين ومن المعلوم ان الصبي المميز صلاته في حقه نافله وقد صلى قومه البالغون وقد صلى قومه البال قد صلى قومه او قومه البالغون خلفه فريضه فريضه ومع ذلك فهذا اختلاف في نيه الامامه منية المأموم عن إمامه ولهذا نقول الراجح والله اعلم ان الصلاه ان صلاه الماموم الذي يصلي الفريضه خلف امام يصلي النافله انها جائزة ومن الادله ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث ابي مسعود البدري قال يا ام القوم أقرأهم لكتاب الله ولم يفصل صلى الله عليه وسلم إذا كان ذلك في فريضة أو نافلة وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال في سؤال يا عبد الحكيم أحسن الله إليك إذا رجل كان من عادته أن يصلي أربعا بعد الظهر نافلة فصلى بجماعة الأولى فريضة فأتت جماعة أخرى فأراد أن يصلي بهم فهل يجوز له أن يشرك الأربعة لتسليمة واحدة من اجل الناس حتى ياخذ الاجر يعني نعم هذه مساله ذكرناها وقلنا حكم التطوع اربعه في النهار وقلنا ان الافضل ان يتطوع ركعتين ركعتين ولكن لو تطوع اربع سواء كان بتشهد او بلا تشهد ان ذلك جائز اما بتشهد واحد فقد صح عن ابن عمر واما بتشهدين فقد صح عن علي بن ابي طالب ورويه مرفوع كما رواه الترمذي وفي سنده عاصم ضمر عن علي تكلم الحفاظ فيه كما اشار الى ذلك ابو حاتم وغيره او كما اشار ابو ح... اشار ابو حاتم وغيره والله تبارك وتعالى اعلى واعلم نعم المساله التي بعدها وهي صلاه من يصلي الظهر خلف من يصلي العصر يعني فرض واحد لكن النيتين مختلفتين لكن النيتين مختلفتان فالجواب على هذا الخلاف في هذا نفس الخلاف في السابق الجمهور يمنعون والقول الثاني يصححون والراجح جوازه وقد ذكر البيهقي من طريق ابن عائض ان ثلاثه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخلوا المسجد ولم يصلوا الظهر فوجدوا الناس قد صلوا الظهر والان يصلون العصر فدخلوا فلما سلموا قال احدهم اما انا فدخلت معهم الظهر وقال الاخر فأما أنا فدخلت معهم العصر ثم صليت الظهر بعد وقال الآخر إنما جعلتها تطوعا ثم صليت الظهر والعصر إذن كم قول ثلاثة أقوال قال فلم ي... ي... يعنف أحدهم الآخر وهذا يدل على أن المسألة فيها يسع فيها الخلاف والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم إذا ثبت هذا فإننا ندخل إن شاء الله في مسألة حكم أو مسائل وقوف المأموم مع إمامه اولا فاننا نقول اذا كان الامام معه شخص واحد اذا كان الامام معه شخص واحد فان السنه ان يقف هذا الشخص عن يمين الامام عن يمين الامام ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قام في صلاه الليل قال ابن عباس فقمت عن يساره فاخذ بشحمه اذني حتى اقامني ان يمينه فهذا يدل على ان السنه اليمين وهذا محل اجماع عند اهل العلم لكن لو وقف عن يساره فهل تصح صلاته لو وقف عن يسار فهل تصح صلاته نقول الجواب ذهب الحنابلة الى ان الصلاة اذا ادرك ركعة فاكثر ان صلاة المأموم لا تصح ان صلاه الماموم لا تصح وقالوا ان صلاه الامام ايضا لا تصح لماذا من يجاؤ الاصل ان يكون الماموم عن يمينه اصبح اليمين يعني تكلم في المايك تكلم في الميكروفون اقول يا شيخ والله اعلم لان الاصل يعني انقلب الان الاصل ان يكون الماموم عن يمين الامام نعم لكن تكون... لو صلى عن يسار الامام قلنا الحنابل يقولون لا تصح صلاه من خلفه لانه صلى في وقت غير موقف شرعي وادرك ركع فاكثر الجواب هم يقولوا لا تصح صلاه الامام لماذا لانه صلى عن يمينه لا ما صلى لماذا الامام, الامام صلى الان ايه ثم جاء او صلى الامام وان يسري شخص الحنابل يقول صلى وشخص عن يسارك قال الله اكبر صلى شخص امامي يقول لا تصح صلاتك من خلفه الا ان يسار ولا تصح صلاه الامام قالوا الحنابل لانه من شروط الامامه نيه الائتمام نيه الامامه فالامام نوى اماما لشخص ولم تصح مصافته هذا الشخص فصا يكون صلى منفردا وحده ولم ينوي الانفراد ولم ينوي الانفراد فتصح فلا تصح صلاه الماموم ولا تصح صلاه الامام واضح الان طيب القول الثاني في المساله ان الصلاه الماموم عن يسار امامه انها مكروهه ولكن الصلاه صحيحه هذا قول اكثر الفقهاء هذا قول اكثر الفقهاء خلافا للحنابل واستدلوا على ذلك بان قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما جلس او قام ابن عباس عن يسار اخذه بشحمه اذن حتى اقامه عن يمينه قالوا فانه لم يأمره ان يستأنف الصلاه فدل ذلك على ان الصلاه ان يسار من اصلها صحيحه وكذلك فعله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله حينما قام عن يسار الامام فاخذ به بيده حتى اقامه عن يمينه وهذا القول ارجح ان الصلاه ان يساره ان الصلاه ان يساري الامام ولو لم يكن عن يميني احد ان الصلاه صحيحه لكنها مع الكراهه والله اعلم او على التحريم على الخلاف لكن الصراحيح ان الصلاه صحيحه مع الكراهه لانه لم ياتي امر بذلك الا بفعل اما لو كان اما لو كان الامام معه شخصان اما لو كان الامام معه شخصان فذهب جماهير الفقهاء فذهب جماهير الفقهاء خلافا لابن حنيفه عنه في روايه والا في المذهب الحنف الحنفي موافق للجمهور قالوا ان الامام يتقدم الشخصين فيكون الامام قائما والشخصان خلفه واستدلوا على ذلك بما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فقمت عن يساره فاخذ بيدي حتى اقامني عن يمينه ثم جاء جباعره بن صخر فوقف عن يساره فاخذ بايدينا حتى بايدينا حتى اقامنا خلفه فهذا يدل على ماذا على ان السنه ان يقف خلف ان يقف خلف الامام ومما يدل على ذلك ايضا ما جاء في حديث انس فصاففت انا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا اما لو صلى اما لو صلى الامام وسطهما فجعل احدا عن يمينه والاخر عن شماله فما حكم صلاته؟ نقول قال ببعض أهل العلم باستحباب ذلك كما صح ذلك عن ابن مسعود ورفع كما في صح مسلم حديث مسعود أن الأسود وعلق ما أتياه فقال قوموا فأصلي بكم فقال فذهبنا لنقوم خلفه فأخذ بأيدينا فأقام أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله فهذا هو كان في أول الإسلام ثم نسخ كما ذكر ذلك البيهقي والحازمي في كتابه العظيم الاعتبار وإلا فإن في آخر الإسلام فإن ذلك كان قد نُسخ وأما ما جاء في روايه الإمام أحمد أن ابن مسعود حينما ذكر ذلك قال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك فهذه الروايه لو صحت فإن ذلك في أول الإسلام لم يبلغ ابن مسعود النسخ وإلا فإن روايه هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصنع رواه الإمام أحمد وأبو داود وضعفها أبو عمر ابن عبد البر كما ذكر ذلك في التمهيد والله تبارك وتعالى اعلى واعلم وعلى هذا وعلى هذا فلو وقف الامام بينهما لصحته الصلاه لكن السنه تركها لكن السنه تركها ومما يدل على ذلك ان امام العراث لو صلى فانه يقف وسطهما دل ذلك على ان ذلك جائز لكنه خلاف السنه المساله الاخرى لو وقف الامام قدامه عفوا لو وقف الماموم قدام امامه لو وقف الماموم قدام امامه فما حكم صلاته واضح الصوره فما حكم صلاته فالجواب نقول ذهب جمهور الفقهاء من الحنفيه والشافعيه والحنابلله الى ان من وقف قدام امامه ان من وقف قدام امامه أن صلاة المأموم لا تصح وقالوا إن هذا يخالف الإمام وتقدم إمامه والسنة أن لا يتقدم أحد إمامه وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكة يصلون على الذين يصلون الصفوف وقال صلى الله عليه وسلم تقدموا وأتموا بي وليأتم بكم من خلفكم وقال في حديثه بمسعود ليليني منكم اولو الاحلام والنهى فاذا تقدم الماموم امامه فان ذلك مخالف لما امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون الناس خلفه هذا قول من الجمهور منهم الحنفيه والشافعيه والحنابل وقالوا ان التقدم يحصل اسمعوا يا اخوان ان التقدم يحصل بتقدم عقب المأموم على عقب إمامه ولا أثر لطول الأصابع يعني الآن نفترض أن هذا عقب المأموم وهذا عقب المأموم وهذا عقب الإمام فلو تقدم المأموم عقبه على عقب إمامه صارت صلاته باطلة وهذا يدلك على أن ما يوجد في بعض كتب المناهج أخذا بهذا القول يعني يقولون يتقدم المأموم لا يصح ولهذا خوف المأموم خوفا من تقدم المأموم على الإمام بعد الركعه الاولى الركعه الثانيه مثل يقوم قالوا فيستحب او يندب ان يتقدم إمامه قليلا بحيث لا يخرج عن المصافه هذا مذهب الجمهور واضح نطبقها نطبقها انظروا فلو اننا نفترض الان ان المام امام جالس هكذا المأموم ان يسئ ان عقب امامه تقدم الماموم شيئا فجعل عقبه هذا متقدما لعقب امامه فيقولون ان الماموم حينئذ ماذا يقولون ان الماموم فعله تقدم على امامه ومن تقدم على امامه بطلت صلاته هذا مذهب الجمهور القول الثاني مذهب مالك رحمه الله على ان الماموم ان تقدم امامه مع مقدرته ومعرفته بالائتمام يعني قادر بسمع الصوت ان الصلاه صحيحه لكن مع الكراهه مذهب مالك ان الصلاه صحيحه ان الصلاه صحيحه مع الكراهه الاخ يقول لو تعيد طريقه العرض لانها لم تظهر في الصوره اعيد الان نفترض ان الامام الان هون هكذا قد وقف والماموم بجانبه الا ان الماموم عقبه تقدم على عقب امامه هذا العقب مثلا تقدم الماموم يقول لو تقدم مقدار شيء يسير فان الصلاه باطله ولو افترضنا انظر يقولون ولو افترضنا ان اصابع الامام اطول من اصابع الماموم فانه اذا تقدم العقب على عقب امام بطلت صلاته ولهذا قال ويندب أن يتقدم الإمام قليلا بحيث لا يخرج عن مصافة الصف هذا القول الأول والاستحباب حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل شرعي ولهذا ذهب مالك رحمه الله إلى أن صلاة آت المأموم قدام إمامي صلاة صحيحة مع الكراهة إذا أمكن الأقتداء والقول الثالث في المسألة هو رواية عند المم أحمد اختارها أبو العباس من تيمية رحمه الله وهو ان الصلاه صلاه الماموم مع امامه هو واجب هو واجب فغايه الواجبات تسقط مع العجز وعدم الامكان فان كان ثمه عذر بان يتقدم الماموم امامه اما عذر مثل احيانا في وقت الحج في المساجد احيانا مثل مسجد الخيف احتاج الناس الى ان يصفون وربما بعضهم جاهل لكن يسمع الصلاه فهذه حاجه لانه زحام المساجد فاذا كان هناك حاجه وامكن الاقتداء فيصح لان غايه ما في ذلك ان يكون واجبا والواجب يسقط مع العجز وعدم الامكان فان لم يكن ثمت حاجه فان الصلاه لا تصح وارى ان هذا القول الثالث هو قول وسط وعلى هذا فالذين يصلون في مسجد الخيث في الحج وهم ربما يكونون مصافين لإمام أو تقدموا قليلا أن الأولى أن لا يصلوا أن الأولى أن لا يصلوا وأن يرجعوا فيصلوا خلفه لكنهم لو صلوا فالذي يظهر والله مع شدة الزحام أن الصلاة صحيحة لكن الأولى تركها أن الصلاة صحيحة لكن الأولى تركها وأن ذلك واجب والواجب يسقط مع عجز وعدم الإمكان والله تبارك وتعالى اعلى واعلم ولعل هذا القول هو اظهر والله تبارك وتعالى اعلى واعلم اذا ثبت هذا ايها الاخوه وهو ان من تقدم على امامه فان ذلك انما كان ذلك فيما وافقه في الجهه التي هي الجهه التي ادرك امامه فيها واما لو كان عند الكعبه فان فان كان الماموم في جهه غير جهه امامه فان تقدم الماموم على امام في غير الجهه كما في الكعبه فان صلاته صحيحه بالاجماع واضح يا اخوان فلو ان اماما صلى في الحرم على جهه الحجر على جهه او على جهه المقام ابراهيم وصلى شخص وخلف المقام ابراهيم وصلى شخص قباله قريبا من المقام الركن اليماني ملاصقا له قريبا منه فهذا قد تقدم امامه وليس كذلك لكنه تقدم في غير الجهه التي يصلي فيها الامام فتصح صلاته اجماع حكى بالاجماع غير واحد من اهل العلم ومتى يكون الماموم تقدم امامه قالوا اذا كان وافقه في نفس الجهه ومن والفائده ايضا هناك فائده ان الصلاه خلف الامام في الحرم في نفس الجهه هو الصف الاول وان صلاه من كان اقرب الى الكعبه من امام في جهه اخرى ليس هي الصف الاول في حقه ليست هي الصف الاول في حقه طيب هناك مساله يلغز فيها يقال امام صلى قباله الماموم فصحت صلاه الامام والماموم امام صلى قباله وجه الماموم فصحت صلاه الماموم وصحت صلاه الامام كيف هذا سوف نذكرها ان شاء الله في حلقه سابقه في حلقه قادمه ان شاء الله والى ذلك من حين ايها الاخوه تذكروا ان عندنا مساله وهي مساله حكم ان يصلي الامام وجها لوجه مع امام مع مامومه فتصح صلاه الامام وتصح صلاه الماموم كيف ذلك تذكروا وابحثوا هذه المساله الى درس سائد قادم ان شاء الله والى ذلك الحين استودعكم الله على امل اللقاء بكم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا